وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم مَا ما تمنى فلله الآخرة وَالْأُولَى وَكَمْ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد ان يؤذن الله لمن يشاء ويرضى ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن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 افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم